له يعلم الجهر وما يخفى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 زكّى وذكر اسم ربه فصلّى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقا إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى